ولو شاء الله مقتتل الذين من بعد من بعد ما قتت للذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم فمنهم من آمن ومنهم من كفر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 والذين كفروا أولياءهم الطاغون النور يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرتم إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون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 لا مسّن الذين كفروا، لا مسّن الذين كفروا منهم عذاب عليم. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.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 ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا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 وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطين كَهَيَّةِ الطير بِإِذْنِ فتنفخ, فتنفخ فِيهَا فتكون طيرا فَتَكُونُ وتبرئ بِإِذْنِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ تخرج وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى كففت وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إسراء قيل عندك إذ جئته أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل أن ينزل علينا مايدة من السماء؟ قال اتقوا الله أنكون مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتقم إن قلوبنا ونعلم أن صدقتنا ونكون عليها من الشاندين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أزل علينا ما من السماء لنا تكون لنا عيدا لأولنا. تكون لنا عيدا لأولنا يرزقنا وانت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني واعذبه عذابا فإني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 رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد 112-إن تعذبهم فإنهم عبادك 113 تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم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 بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا ولا لَهُمْ أَبْوَابُ حتى وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى الجمل في سن الخياط وكذلك فِي المجرمين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 تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا, كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها أورثتموها بما كنتم تعملون وندى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب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 أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونه بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم ما اغنى عنكم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 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين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 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى وَرَحْمَةً, هدى ورحمة لقوم يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوى الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء جَعَلَ له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عنه 119. <شرفون> أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون 111. تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم اعين بصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل دعو شركاءكم ثم كي فلا تضير إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 ما لا يقصرون وإذا لم تأتي بآية قالوا لو اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إليّ من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذْكُرْ رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعٌ وَخِفَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ بِالْغُدُوِّ والآصال وَلَا صَالِحٌ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَادَ كلا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ويسبحونه وله يسجدون. أعود بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أذق الناس رحمة من بعد ضراء من بعد ضرا أمسَّتهم إدال.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 بريح طيبه وفرحوا بها جاءت ريح, ريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين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 كم على أنفسكم متاع ثم إلينا بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إنزلناه من السماء من السماء فاختلط به نبات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 أو رن فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوا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 أخرج بي فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم في فلك لتجرى في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دايبين وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم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 وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال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 وترى المجرمين يومئذ مقرنين في العصباد سرابينهم من قطران وتغشى وجوبهم النار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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاخلف من بعدهم خلف اضل الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئك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 تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين وَمَا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فعبده وسط العبادة هل تعلم له سمية ويقول الإنسان أئذاب متل سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل أن ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشب جزء على الرحمن عتيق ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حكما قضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذ وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما الْفَرِيقَينِ خَيْرٌ مقاما وأحسن نديا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ قُلْ من كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّى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 على الغيب متخذ عذار ما ونرثه ما يقولون ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا عبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسل الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى فلا تعجل عليهم إنما نعبد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا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 117. وإنسرناه بلسانك لتبشر به المتقين 118. وتنذر به قوما وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم, هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قال بعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ يومئذ ولا يتسلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك 119. خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا على شقتنا وكنا قوما ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ضالون قال خسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 118. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون 119. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفان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 لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ارحم وأنت خير الراحمين بالله من الشيطان الرجيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم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 اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَنَادَى بَصُرُ وَلَوْ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ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 فهم لها مالكون 110. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون 112. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون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 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآبئ جنات عدن مفتحة له الأبواب مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار هذا وإن للطاغين لشرب I'm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 نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار قل إنما السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو عظيم عظيم أنتم عنه معرضون من علم بالملائِ الأعلى إذ يختصون أيُّها إِلَيَّ إِلَّا أنما أنا نذير مبين. إذ قال رَبُّكَ لِمَلَائِكَتِهِ خالقُ بَشَرًا مِن طِينٍ فإذا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا بِيَدَي اسْتَكْبَرْتَ أَن كُنْتَ من قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَيَنكَرِيم وَإِنَّ عَلَيْكَ نعنتي أَمِنَّ الَّذِينَ مِنْهُمْ أَجْمَعٌ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 فهو مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء فيه اخرا فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق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 وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وعورتنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين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 وَأَنَّمَا رَدْنَا إلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْلِفِينَ مُنْ أَصْحَابِ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب واذ يتحاقب استكبروا اننا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا ان كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذي في النار لخزنة جهنم ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنت جهنا مدعوا ربكم يخفف عنا يوما يخفف عنا يوما من العذاب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 وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأخ الله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 يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذذ الأعين فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الأعين وانتم فيها خالدون وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهه كثيره مما تاكلون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 صبحنا رب السماوات والارض رب العرش عنا يصفون فذرهم يخوضون ويلعبون حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضون ويلعبون حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون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 إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا ربي إنها أصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم العزيز الكريم إن هذا ما كنت به تمترون إن شجرة الزقوم طعام آذين كالمهلي في البطون كغلي الحمير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 تدعى إلى كتابها اليوم تجزون, ما كنتم اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُمْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وكنتم قَوْمًا مجرمين وَإِذَا قِيلَ إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه ان نظن رَحْنُ ظنا وما نحن بمستيقنين 110. لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به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 شهيد لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه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 الله من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكه واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وإن شقفت السماء فهي يومئذ واهيه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 إِنِّي ضَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةً فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةً فِي جَنَّةٍ عَالِيَةً قطوفها دَالِيَةً كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةً فانما من هو كتابه بيمينه فيقول هاؤم ام فيقول ها أم اقراوا كتابيا اني ظننت اني ملاق حسابا فهو في عيشه الراضيه في جن عالية قطوف أدانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من موتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيا ولم أدر ما حساب يا ليتها كانت القاضية ما يغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه في سلسلة ذرع سبروا براع الفسقون، وأنما من أوت كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما. لك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان الخاطئون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون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 فسبح باسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل به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 بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتبت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولا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 كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على